ام مين تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون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 وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون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 وجعل فيها رؤوسا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سوا اليسائي.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 إذا ما شَهِدَ شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لِمَ شهدتم عَلَيْنَا قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شيء أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتم.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 فَإِن يَصْبِرُوا فَنَعْرُضَ مَثْوًى لهم وإن فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ ولا نجزي أنهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء إلا إن ر لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون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 ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذي نصبا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم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 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إنكم إياه تعبدون.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 أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عماه أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليها وما ربك بظلام للعبيب